والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروق ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر